بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ان الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ النَّاسُ إِلَّا مِنَ الْمُنَافِقِينَ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون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 سير في الأرض فَ كيف بدأ الخَلق ثم الله يش النشأةَ الآخرِها إ الله على كل ش قدير يعدب مش وَيرحم مش يعدب مش وَرحَم مش وَإلَه تقلون وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَأْسُونَ مِن رَّحْمَتِهِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أليم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 ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن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 قالوا نحن اعلم بمن فيها لن ننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين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 رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ فكذبوه فاخذتهم رجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصددهم عن السبيل فصددهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم وساب بالبينات فاستكبروا, فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين فكلن اخذنا بثن به فمنهم من ارسلنا عليه خاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقناه وما كان الله ليظلمهم ولكن ولكن كانوا أَفُسَهُم يَبلون مثَلُ الذيينَ التَّخَذُ مِن دُون اللههِ أَْيا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 خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن ها اولائ من يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه بيمينك ولا تحطه بيمينك إذا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 لَمَحِيقَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّاكَ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 دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فان يفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء مِن عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهَا إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّا نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ لَيَقُولُنَّ إِنَّهُ مَاءٌ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ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 انهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع